بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر بثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكسر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقول فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت محيدا مَا له مالا مبدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا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 ويزداد الذين آمنوا إيمانه ولا يرتاب الذين آتو الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً؟ كذلك يَظِلُّ الله مَنْ يشاء ويهدي مَنْ يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل ۖۖ الصبح إذا أسفر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 فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة ثرت من قصفرة بل يريد كل مرء من منهم أن يؤتا صحفا منشرة كلا بل لا يطافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقبى وأهل المغفرة